الجنب دهاري جاني كونوا اطهار الجنب دهاري جاني كونوا اطهار حرروا ارض الاسلام من الفجار حرروا ارض الاسلام من الفجار جنب دهاري جاني كونوا اطهار الجنب دهاري جاني كونوا اطهار حرروا ارض الاسلام من الفجار حرروا ارض الاسلام من الفجار يا مسلم على دينك لازم تغار. يا مسلم على دينك لازم تغير تبني امجادك تاني بعزمه اصرار, وتبني أمجادك تاني بعزمه إصرار. <سؤال> تبني امجادك تاني بعزمه اصرار يا مسلم على دينك لازم تغير وتبني امجادك تاني بعزمه اصرار تبني امجادك تاني بعزمه اصرار تبني امجادك تاني بعزمه اصرار جنيب دهاري جاني يكونوا اطهر جنيب دهاري جاني أطهري حررو أرضي سلم بين الفجار حررو أرضي سلم بين الفجار يا مجاهد خلي عزمك عزم الأبطال يا مجاهد خلي عزمك عزم الأبطال اضرب بدمير لا تبقين من الكفار اضرب بدمير لا تبقين من الكفار يا مجاهد عزمك عزم الأبطال ابو طال اضرب دمر لا تبقي بين الكفار اضرب دمر لا تبقي بين الكفار واضرب دمر لا تبقي بين الكفار الجنب دهاري جاني يكونوا اطهار جنب دهاري جاني يكونوا اطهار حرروا ارض المسلمين الفجار حرر <تصفيق> أرضي مسلمين الفجار البسنا ولهرسك وقعت في د الكفار البسنا ولهرسك وقعت في د الكفار وانت يا مسلم نا ينوم العار وانت يا مسلم نا ينوم د العار البسنا ولهرسك وقعت في د الكفار وانت يا مسلم نا ينوم العار أنت يا مسلم نا ينومت العار أنت يا مسلم نا ينومت العار الجنب دهار رجال يكونوا أطهار الجنب دهار رجال يكونوا أطهار يحررو أرض الإسلام من الفجار يحررو أرض الإسلام من الفجار قبة الصخرات إشكي ظلم الأشرار قبة الصخرات إشكي ظلم الأشرار وينك يا يا مسلم وينك وين الأبرار وينك يا مسلم وينك وين الأبرار حبيت الصخرة تشكى من الأشرار وينك يا مسلم وينك وين الأبرار وينك يا مسلم وينك وين الأبرار وينك يا مسلم وينك وين الأبرار نجمنا بداري جالب اطهوا جنبه داري جانيونو اطهاري حرروا ارض الاسلام من الفجار حرروا ارض الاسلام من الفجار هندوسي يذبح مسلم بدل الأبقار مسلم بدل كشميري دم وعرض راحوا هادا كشميري دم وعرض راحوا هندوسي يذبح مسلم بدل الأبقار كشميري دم وعرض كشميري دم وعرض راحوا هدار كشميري دم وعرض راحوا هدار جنب داري جالي يكونوا أطهار جنب داري جالي يكونوا اطهار حرروا ارض الاسلام بين الفوجار بين دولة الاسلام عانت ظلم التتار دولة الاسلام عانت ظلم التتار شرع اليهود والصالب حكموا في الدار شرع اليهود والصالب حكموا في الدار دولة الاسلام عانت ظلم التتار شرع اليهود والصالب حكموا في الدار شرع اليهود والصالب حكموا في الدار شرع اليهود والصالب حكموا في الدار لجنه بدهاري جاري يكونوا أطهار الجنة بدهاري جاري يكونوا أطهار أرض الإسلام من الفجار يحررو أرض الإسلام من الفجار أنت يا مسلم أنت صاحب الثار أنت يا مسلم أنت صاحب الثار وقتل زي الأحرار وقت الإثارة زي الأحرار أنت وقتل اسر ليدينك زي الاحرار وقتل اسر ليدينك زي الاحرار وقتل اسر ليدينك زي الاحرار نجني بدهاري جاري الفونو جنة بداري جاريكونو أطهاري حرر و أرضي سلم من الفجار الفجار جنة بداري جاريكونو أطهاري جنة بداري جاريكونو أطهاري حرر و أرضي سلم من الفجار حرر و أرضي سلم الفجار الفجار